أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جأنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان ذواتا أَفْنَانِ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 متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنة يمدان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جاء ربك ما تكذبان، كأنهن الياقوت والمضجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جذاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدَهَّمَّةَنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عِنَانٌ نَبَّاقَةَنِ فَبِأَيِّ آلاء بكما <تصفيق> تكذبان